يا ايها الانسان انك كادح الى ربك سدحا فملاق فاما مَنْ اوتي كتابه بيمينه فسوف يحاسب حسابا يسيرا وَيَوْمَ يَقُولُ آمِنُوا إِيمَانًا مَّفْرُوعًا وَأَنَّمَا مَنْ فِي كِتَابِهِ يَرَىٰ وَوَجْهِي فَسَوْفَ يُعْطِيهِ ضِعْرًا وَيَصْلَىٰ سَعِيرًا إِنَّهُ كَانَ فيه لِيَ نَسْرُورَا إِنَّهُ مِنَ الَّذِي يَسُورُ بَلْ إِنَّ رَبَّهُ كَانَ بِالْمُنْصِرَا فَلَا تُطِعِ الْمُخْتَصِمَ وَاللَّيْلِ إِذَا يَغْشَى وَالنَّهَارِ إِذَا تَجَلَّى لَتَرْكَبُنَّ مِن طبقاً عن طَبَقٍ نَّصَبَ فَما لَهُم لَّا يُؤْمِنُونَ وَإِذَا فُرِئَ عَلَيْهِمُ الْفُرْقَانُ لَا يَسْجُدُونَ مَنِ الَّذِينَ كَفَرُوا يَكذِّبُونَ الله احلم بنا يوم ذا الشديع بعذاب الالم إلا الذي آمن وعمل الصالحات لهم اجر غير ممن